والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المستور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ثوين يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء هذه النار هذه النار التي كُتُبها تكذبون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 متكئين بما آتاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشرفوهن أما بما كونتم تعملون متكئين على سر مصفوفة وزوجناهم بحور عين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 يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّهُ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ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 بيتهم هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات وانكم البنون